الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يقول الله تبارك وتعالى في جملة ما قصه من خبر بني إسرائيل وما كان منهم من العتو على الله تبارك وتعالى وعلى أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم اقررتم وأنتم تشهدون يذكرهم يخاطب من وجد منهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في وقت التنزيل بما كان من أسلافهم وكما ذكرنا أن المعرة اللاحقة للأباء تلحق الأبناء إذا كانوا على طريقتهم فيقول لهم مخاطبا واذكروا يا بني إسرائيل وإذ أخذنا قلنا إن مثل هذا يكون فيه مقدر محذوف واذكروا إذ أخذنا يعني أخذنا عليكم الميثاق والميثاق هو العهد المؤكد في التوراة بتحريم سفك دماء بعضهم لبعض لا يحل لليهود أن يقتل اليهودي ولا يخرجه من دياره وقد أقروا بذلك واعترفوا وهم يشهدون على صحته لكن هؤلاء المراده لم يفوا بهذا العهد ولم يحققوا ذلك كما سيأتي فيأخذ من هذه الآية في مثل هذا التعبير، وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم. المعنى لا يسفك بعضكم دم بعض. وكذلك في قوله ولا تخرجون انفسكم يعني ولا يخرج بعضكم بعضا. فهنا الأمة المتحدة المجتمعة على ملة ودين أفرادها كالنفس الواحدة. فلاحظ التعبير. هنا وما سيأتي في الآية بعده وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم يعني لا يسفك دمب أخيه وهكذا أيضا ولا تخرجون أنفسكم يعني ولا تخرجوا إخوانكم لا يخرج بعضكم بعضا فلما كانت النفوس المجتمعة على أمر واحد من الملة والدين بمنزلة النفس الواحدة عبر عنها بذلك. وهذا له نظائر ذكرنا شيئا من ذلك في مناسبات سابقة. كقوله تبارك وتعالى ولا تقتلوا انفسكم فإن أحد المعاني المقولة فيه يعني لا يقتل بعضكم بعضا وهو يصح أن يستشهد به على منع قتل الإنسان لنفسه والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة وهكذا في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أموالكم يعني لا يأكلوا مال أخيه فنزلت النفوس المجتمعة على ملة ودين منزلة النفس الواحدة فهذا يؤخذ منه أن نفوس أهل الإيمان أنها كالنفس الواحدة فينبغي أن يحب لاخوانه ما يحبه لنفسه ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حال الأمة في ترابطها وتعاطفها وتراحمها بمنزلة الجسد الواحد مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى لو أنه جرح أصبعه فإن ذلك لربما يتسبب عن ألم في جميع جسده لو آلمه درسه فإن ذلك يؤدي إلى صداع الرأس وما إلى ذلك من أتعاب و آلام قال الله تعالى مبينا حالهم بعد أخذ هذا الميثاق والعهد المؤكد ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض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 قال وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان يعني ويخرج بعضكم بعضا من ديارهم ويتقوى كل فريق منكم على إخوانه بالعداء بغيا وعدوانا اليهود الذين كانوا في المدينة يهود قريضة ويهود النضير يهود النضير كانوا احلافا ل الخزرج ويهود قريضة كانوا احلافا للاوس وهم الذين حكم فيهم سيد الاوس رضي الله تعالى عنه سعد بن معاذ رضي الله عنه لانهم رضوا أن ينزلوا على حكمه باعتبار انه كان حليفا لهم في الجاهليه فكانت الحروب تقع بين الاوس والخزرج وتستمر عقودا متطاوله فكان الحلفاء من اليهود حلفاء هؤلاء وحلفاء هؤلاء يخوضون هذه الحروب معهم وهذه الحروب يحصل فيها قتل ويحصل فيها أسرة فهؤلاء اليهود الذين مع كل طائفة من طوائف هؤلاء العرب من الأوسي والخزرج كان يحصل على أيديهم القتل لإخوانهم اليهود من الفريق الآخر ويحصل أيضا الأسر ياسرونه في جملة ما ياسرون فكانوا يتناقضون فيعمدون إلى قتلهم وكذلك أيضا يأسرونهم ويخرجونهم من ديارهم ويتظاهرون عليهم بالإثم والعدوان في هذه الحروب الجاهلية وإذا جاءوا في حال الأسر دفعوا الفداء في فكاكهم فكانوا بذلك يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض إذا جاءوهم أسارة فادوهم دفعوا الفداء في سبيل فكاكهم فكان هذا من دينهم ولكنهم في الجانب الآخر يقتلونهم ويخرجونهم من ديارهم وهذا محرم عليهم فالله تبارك وتعالى نعى عليهم ذلك الفعل القبيح وهذا التناقض المشين حيث آمنوا ببعض أحكام التوراة وكفروا ببعضها فليس لمن فعل ذلك منهم إلا الخزي في الحياة الدنيا وهو الذل والفضيحه والعار والشنار ويوم القيامة يردون إلى الشد العذاب في النار وما الله بغافل عما يعملونه من هذه الأفعال المتناقضة السيئة يؤخذ من هذه الآية أن الإيمان يحرم على أهله أن يدخلوا في أحلاف تناقض مقتضى هذا الإيمان وتناقض ما أخذ عليهم في شرعهم وكتابهم والمواثيق التي أخذها الله تبارك وتعالى على أهل الإيمان تحت أي ذريعه كان ذلك أو مصلحة متوهمه فإن عهد الله تبارك وتعالى أحق أن يوفى به وشرعه تبارك وتعالى أحق أن يتبع تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان بسبب هذه الأحلاف التي كانت مع هؤلاء الفرقاء من الأوس والخزرج كذلك ايضا فك الاساره لا شك أنه من دين الله تبارك وتعالى إطلاق الأسير فك العاني كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبذلك جرى عمل المسلمين وانعقد عليه الإجماع وهو من أجل الأعمال وأشرفها أن يفك الأسرى من المسلمين ولو دفع آخر دينار أو درهم في بيت مال المسلمين فهذا من الواجبات المفروضة على هذه الأمة هي من فرض الكفايات إذا قام بها البعض سقط ذلك عن الباقين ثم أيضا هذا الخطاب الذي خاطب الله به بني إسرائيل حينما ذكر الميثاق الذي أخذ عليهم ثم بعد ذلك ما حصل منهم من النقب ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم قال بعد ذلك أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فإن الإيمان يقتضي الأخذ بشرائع الدين كاملة دون تذوق ودون انتقاء فيأخذ ما يحلو له وما يوافق هواه ويترك ما عدا ذلك هذا خلاف مقتضى الإيمان ولا يجوز بحال من الأحوال والله عز وجل قال في مثل هؤلاء تؤمنون ببعض الكتاب؟ وتكفرون ببعض فالهمزة هنا للإنكار استفهام إنكاري يعني ثم انظر الوعيد الذي ذكره بعده فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي هذا الخزي معجل لهم في الحياة الدنيا ثم بعد ذلك العقوبة في الآخرة بالرد إلى أشد العذاب فدل ذلك على أن هذا من أعظم الجرائم والمنكرات أن يأخذ الإنسان من الدين ما يحل له ويوافقه ويترك الباقي فهذا من أعظم الجنايات والله توعد أصحاب هذا في خزي في الدنيا وعذاب في الآخرة فلا يمكن يتحقق للإنسان مطلوبه من اللذات أو العز الذي يرجيه أو التمكين أو نحو ذلك وهو يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض فمن أراد الفلاح والنجح والعزه في الدنيا والآخرة فعليه أن يأخذ بشرع الله عز وجل كما جاء من غير تفريق ولذلك تجدون في آخر هذه السورة الكريمة لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير قبله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته إلى آخر ما قال من غير تفريق بين الرسل وكذلك أيضا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم أيضا تأمل التعبير في هذه الآية فيما يتعلق بالقتل والإخراج فقال الله تبارك وتعالى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا فعبر بالفعل المضارع وبهذه الصيغة الخبرية التي نزل فيها الغائب منزلة الحاضر وذلك أشد في التشنيع وكما ذكرنا في مناسبة سابقة أن الفعل المضارع يدل على التجدد والحدوث يعني كأنك ترى ذلك منهم عيانا يقتلون إخوانهم ويخرجونهم من ديارهم ويتظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وهذا أمر قد مضى وكان في الزمن الغابر فما قال ثم أنتم هؤلاء قد قتلتم إخوانكم واخرجتم فريقا منهم من ديارهم وانما قال تقتلون تقتلون انفسكم وتخرجون فكان ذلك يحدث ويتجدد امام ناظرك ثم تامل قوله تبارك وتعالى فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي فجاء بالخزي هنا منكرا وذلك يدل على التهويل و التعظيم ثم قال وما الله بغافل عما تعملون لاحظ وما الله بغافل عما تعملون فقدم المسند اليه بغافل وذلك لافاده التخصيص وتاكيد الوعيد ويؤخذ من هذا الموضع ايضا في الايه وما الله بغافل الصفات, الصفات الرب تبارك وتعالى منها ثبوتية وهذا هو الغالب فهذه الثبوتية مثل العزة والحكمة والرحمة وكذلك العلو والاستواء كل هذا من الصفات الثبوتية النوع الثاني وهي الصفات السلبية ومن هذه الصفات السلبية ما كان بصيغة النفي لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يؤوده يعني ولا يعجزه حفظهما وما الله بغافل عما تعملون وما أشبه ذلك فهذا كله يقتضي ثبوت كمال ضده بمعنى أن مثل هذا النفي الوارد في ما يتصل بصفات الله عز وجل نفي النقائص في أوصافه تعالى وفي أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وفي أوصاف الملائكة وفي أوصاف القرآن كل هذا يقتضي ثبوت كمال ضده إذا قال عن القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه فالنفي بمجرده لا يكون كمالا ولا مدحا تقول مثلا هذه السارية لا تجهل ليس في إثبات العلم لها والشاعر يقول عن قبيلته على سبيل الهجاء قبيلة لا يغدرون بذمة لا يغدرون بذمة هل هذا مدح لهم ولا يظلمون الناس حبة خردلي هو يهجوهم بهذا لضعفهم أنهم لا يغدرون بذمة والعرب في الجاهلية كانوا يتمدحون بالبطش والعدوان ونكف العهد وما أشبه ذلك ويعتقدون أن من لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم هكذا كانت شريعة الغاب في أذهانهم فهنا حينما ينفي الله تبارك وتعالى عن نفسه هذه النقائس لا تأخذه سنة ولا نوم يدل على كمال حياته وقيوميته لأن السنة هي مقدمة النوم وخثورته هذه ضعف ونقص في الحياة وكذلك النوم فهو نقص في الحياة فهذا يدل على كمال حياته وحينما ينفي عن نفسه الظلم فإن ذلك لكمال عدله وحينما ينفي عن نفسه تبارك وتعالى ولا يؤوده حفظهما ولا يعجزه أو لا يثقله هذا يدل على كمال, كمال قدرته وقوته ونحو ذلك فهذا أيضا في هذا الموضع أم الله بغافل عما تعملون أم الله بغافل عما تعملون هذا لكمال إحاطته وعلمه فبصره نافذ في خلقه ولا يفوته شيء من أحوالهم ثم قال الله تبارك وتعالى أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون هؤلاء الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض إنما كان ذلك منهم لكونهم قد اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة آثروا الحياة الدنيا على الآخرة فلا يخفف عنهم العذاب وهذا يدل على أنهم مخلدون في النار وليس لهم ناصر ينصرهم من عذاب الله ويخلصهم منه فالذي أوجب لهم الكفر ببعض الكتاب والإيمان ببعض هو هذه الحياة الدنيا التي آثروها وآثرو زينتها ومطامعها على ما عند الله تبارك وتعالى فصاروا يأخذون ما يوافق اهواءهم ويتركون ما عدا ذلك والله مستعان فإذا كان هذا الوعيد قد توجه على بني إسرائيل في هذا الفعل المشين فإن ذلك أيضا يتوجه على هذه الأمة فإنه لا يجوز للامه أو لأحد من أفرادها أن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض لأن الحكم جاء عاما فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا فهذا قد ربط بعلته فالذي يفعل ذلك متوعد بهذه العقوبة الخزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ولذلك فإن مقتضى أخذ الكتاب بقوه أن يأخذه بكماله وشموله بجد واجتهاد أما أن يبحث عما يوافق هواه سواء كان ذلك ابتداء أو كان ذلك استفتاء يعني حينما يسأل أو يذهب أو يتخير في المفتين أو في الفتاوى يبحث عما يوافق الهوى فإن ذلك لا يخلصه من التبعة فلا يكون سالما بهذه الحال الواجب على الإنسان أن يسأل عما يحتاج إلى معرفته من الأحكام الشرعية يسأل من يثق بدينه وعلمه فإذا أفتاه فلا يجوز له أن يبحث بعد ذلك عن فتية أخرى ترخص له بهذا الفعل الذي يهواه وكما قال الشاطبي رحمه الله بأنه إذا استوى عنده قولان بلغه قولان عن عالمين ينظر إلى الأرجح عنده من جهة العلم والدين والورع فيأخذ بقوله فإن استوى فانه ينظر إلى الهوى أين الهوى فيخالف هواه لأن هذه الشريعة قد ركبت تركيبا على خلاف داعية الهوى وإنما وضعت هذه الشريعة لإخراج المكلف من داعية الهوى ليكون عبدا لله عز وجل ولذلك من الخطأ الكبير أن يتحول المفتي إلى مرخصا للناس يبحث عما يوافق اهواءهم وعما يحبون ويتكون الفتاوى على هذا النهج هذا خطأ لا تسلم به ذمته ولا تبرأ وكذلك أيضا هؤلاء لا تسلم ذمتهم ولا يبرؤون هؤلاء حينما يبحثون عما يعتقدون أنه يسهل وييسر وأنه مرن في اعتقادهم، فإنهم حينما يأخذون بأقواله أو يسألونه، فإن ذمتهم لا تبرأ بهذا السؤال، وإنما الواجب عليهم أن يتحروا أما الاحتجاج بالخلاف فهذا ليس بشيء، وقد نقل على ذلك جمع من أهل العلم الإجماع كالحافظ حافظ المغرب ابن عبد البر. رحمه الله وجماعة من أهل العلم بأن الاحتجاج بالخلاف يفعل الإنسان ما يحلو له في المسائل المختلف فيها بحجة أن ذلك قد اختلف فيه الفقهاء فالمرأة قد تكشف وجهها بحجة ان هذه مسألة خلافية ولربما تلبس لباسا قصيرا وتخرج أمام النساء بألبسة تبدي بعض مفات الجسد وتحتج بأن ذلك فيه خلاف وأن من الفقهاء من قال بأن عورة المرأة من السرة إلى الركبة وما أشبه ذلك فيبحثون وبعض من لربما تحسن الدخول إلى الشبكة تبحث هنا وهناك وتبحث عن أقوال تجيب به عمن انكر عليها وتبعث لهم هذه الأقوال وهذه الفتاوى الواقع أن الذمه مع هذا لا تبرأ وهذا الفعل الذي يفعلونه ليس بشيء وهؤلاء عوام وإنما مذهبهم مذهب من أفتاهم مذهب العلماء الذين يفتونهم وإذا كان هؤلاء لا يميزون ينظرون في الأرجح من جهة الورع والدين والعلم فيأخذون بقوله أما أن يبحث الإنسان هنا وهناك فإنه سيجد في فتاوى العلماء أشياء واشياء فيجتمع فيه الشر كله سيجد من يفتي بنكاح المتعة من السلف وسيجد من يفتي بجواز أنواع من الربا وسيجد من يفتي بأنواع من المعازف وسيجد من يفتي بأن المرأة المخطوبة يجوز للخاطب أن ينظر منها إلى كل شيء سوى القبل والدبر وكذلك أيضا سيجدون في كل مسألة يهوونها فتاوى وأهل الكوفة كما هو معروف منذ القدم منذ زمن التابعين كانوا يقولون بجواز شرب النبيذ وما أشبه ذلك هذا إذا جمع هذه القضايا فإنه سينخلع من رفقة الدين يأخذ بقول هذا وبقول هذا وبقول هذا وهذا لم يجتمع لعالم واحد يعني هذه الأقوال مجتمعة هذه الرقاع ما قال بها عالم واحد وإنما أخذ رقعة من هذا وأخرى من ذاك وأخرى من ذاك فخرج بحوب لا يصلح أن يخرج به أمام الناس ولا نعلم أحدا من أهل العلم قال بأنه يجوز للمرأة أن تلبس لباسا ما بين السرة إلى الركبة وتحضر محافل النساء وتخرج أمام النساء بهذا لا يعلم أحد إنما يتكلمون عن أشياء أخرى فيما لو كانت المرأة لحاجة أخرجت ساقها أو نحو ذلك تتوضى أو في مهنتها في بيتها أو نحو ذلك فخرج ساقها إلى نحو الركبة أما أن تفصل ثوبا إلى الركبة أو إلى ما فوق الركبة وثم هؤلاء يتبعون أهواءهم بدليل أنهم يلبسون كثير منهم الآن يتقاصر الثياب أصاروا يلبسون إلى ما فوق الركبة وهم يقولون من الفقهاء من قال إن عورة المرأة من السرة إلى الركبة أمام النساء وهذا ليس بصحيح ولا يجوز الاعتماد على مثل هذا وعلى الإنسان أن يتقي الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم قال قولا عاما لم يفصل فيه بأن ذلك أمام النساء أو أمام الرجال قال المرأة عورة فدل على أن المرأة أمام النساء عورة وأمام الرجال عورة وإنما تبدي ما دل الدليل على إبدائه أو على جواز إبدائه ما الذي كانت تبديه أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله عنهن أمام النساء هل كنا يخرجنا بهذه الثياب وبهذه الألبسة التي تبدي أجزاء كبيرة من الجسد كلا وحاشا والله المستعان هذا ويسأل الله عز وجل ينفعنا وياكم ما سمعنا اجعلنا وياكم هدات مهتدين والله أعلم صلى الله عليه و وحمد